وَأَنَّهُمْ وَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا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 وَأََّا لََّا سَمعنَ الْهدَاء مَنَّا بِهِ فَمَي يُؤْمٍ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْسَو وَلَا رَرحَقَا وَأَنا مِن المُسللِمونَ وَمنِن القاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُول إِكَ تَحََّهُ رَشدَا وَأََّا القاسِقُونَ فَكَُوا لِجَهَنَّ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر رَبِّهِ يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأٍ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ لا لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَيُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُهْرِعُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِرْسَا لَهُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا